جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل فضيلة الشيخ إذا تعلم الإنسان شيئا من الآداب ثم سعى في نشره وإن قصر هو في العمل به فهل يكون ممن قال الله فيهم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون؟ لا يكون من من هؤلاء إذا كان ليس مفرطا ومهملا ومتهاونا بهذا الأمر وهذا لا يكون من الحريص على الدعوة إلى هذا الخلق ونشره بين الناس لكن العبد قد يقصر قد يقع عند شيء من التقصير أو النقص ولا يسترط في المحتسب والداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يشترط فيه أن, أن يكون مكملا لأمور الشريعة وجوانب الدين لا يشترط فيه ذلك لا يشترط في الامر المعروف والنهي عن المنكر لكن يجاهد نفسه ويجاهد الآخرين والنفس لها إقبال وإدبار والإيمان يزيد وينقص ولو قيل أنه لا يدعو إلا كامل الإيمان ما دعا أحد لا بد من وجود التقصير ووجود الخطأ والنفس لها إقبال وادبار فيستمر مجاهدا لنفسه وايضا مجاهدا في في الدعوة دعوة الآخرين إلى آداب الإسلام وأخلاقه الكريمه الفاضلة نعم يقول جزاكم الله خيرا ما هو السبب في أن يحسن الرجل إلى أصدقائه وزملائه ويتلطف معهم ولا يحسن مع والديه وأهل بيته هذا له سبب واضح شار إليه أهل العلم وهو أن أصحابه إن لم يعاملهم بهذه المعاملة نفضوا أيديهم منه وتركوه وأعرضوا عنه أما والدته لو, لو عاملها بالآدب ما تنفض يدهما يا ولدي وتتحنن وتتودد، وتتلطف ولا يزال عقها وترحمه وتحن عليه وتعطف فسيء الخلق يقابل هذا الإحسان المتواصل من الام بعقوق ويتنطف مع أصدقائه لانه جرب لو عامل أحدهم بقسوه نفروا منه وتركوه وليس لهم به حاجه اما والدته لا والدته لا تزال معه مع غلظته مع شدته مع قسوته تتحنن وتتلطف وتتودد ويا بني ويا بني وتكرمه وتحسن اليه وعطفها عليه يزداد لأنه ضناها ومنها فكثير منهم يرى هذا الحنان من الأم ونفسه دربت على العقوق فيستمر والعياذ بالله وجرب أنه إن عامل اصدقائه بمثل هذه المعامله التي يعامل